50 languages. 8 سحاتر من فضلك كم الساعه من فضلك كم الساعه تحاويغ بسوش خو وساؤو شكرا جزيلا شكرا جزيلا سحاتر زغوغى انها الواحده انها الواحده سحاتر طو خوغه انها الثانيه انها الثانيه سحاتر ش خوغه إنها, انها الثالثه انها, الرابعة. إنها الرابعة. سحاتر ف خوغه انها الخامسه انها الخامسه سحاتر خ خوغه انها السادسه سحاتر بلو خوغه سحتر ي خوغى انها الثامنه انها الثامنه سحتر بغو خوغى انها التاسعه انها التاسعه سحتر ص خوغى انها العاشره انها العاشرة. سحاتر بشكو الز خوغا إنها الحاديات عشرة إنها الحادي عشر سحاتر بشكو الز خوغا إنها الثانية عشرة إنها الثانية عشر الز دقيقر نوبا بوضوتيش ماخو الدقيقة فيها ست ثية الدقيقة فيها ست ثانية ز ت <تصفيق> تش ما الساع فيها ست دقيقة الساع فيها ست دقيقة زفر س ت ما اليوم فيه أربع ساعة اليوم فيه أربع ساعة